بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إ ذ ا سجد ما ودعك ربك وما قلى و ل ل ا خ ر ة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك ف ت ر ض ي أ ل م يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا ف ه د ي ووجدك عافيا موسوعه النابلسي م ف للعلوم ا ت أ الاسلاميه ا س ف ل اسماء الله ا ل ح س ث ى